وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا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 وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين غير ظالين ولا مظلين ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبت أقدامنا وأن ينصرنا على القوم الظالمين إنه جواد كريم سبحانه وتعالى أيها الأحباب لعلنا تكلمنا في الدرس الماضي عن أهمية التوحيد ومعنى التوحيد وهذه الكلمة تتردد على ألسنتنا دائما كلمة التوحيد وهي كلمة مهمة ينبغي من أصلها وما المقصود منها؟ فكلمة التوحيد تعني هي كلمة مصدرية بمعنى وحد يوحد توحيدا أي واحده جعل الشيء واحدة ومعناه أو معناها في الاصطلاح عند العلماء معنى كلمة التوحيد التوحيد هو إفراد الله بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته هذا هو معنى التوحيد عند التتبع والاستقراء أي من تتبع كلام العرب واستقرا كلام العلماء فلا يخرج التوحيد عن هذه الثلاث لا يخرج التوحيد عن هذه الثلاث الا وهي توحيد الله سبحانه وتعالى بربوبيته وتوحيد الله سبحانه وتعالى بألوهيته وتوحيد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته ولعلنا بإذن الله سبحانه وتعالى أن نبين معنى التوحيد قد بيناه مسبقا بينا معنى توحيد الربوبيه وقال الله سبحانه وتعالى بأفعاله توحيد الربوبية معناه إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله وأفعال الله جل وعلا مثل الخلق والرزق والملك والتدبير والإحياء والإماتة ونزول المطر وغير ذلك من أفعال الله سبحانه وتعالى المختص به جل في علاه فينبغي أن يوحد الله سبحانه وتعالى وأن يفرد وحده دون ما سواه جل في علاه بأن يفرد بهذا التوحيد ولا أظن أحدا ينكر هذا التوحيد فقد أقر به كل الخلائق كل الخلائق أقروا بأنهم مرضوضون لله سبحانه وتعالى والله جل وعلا هو ربهم وهو خالقهم وهو رازقهم وهو المعطي وهو المانع وهو المدبر سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وقال الله جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم كل الخلاق أقروا بالله جل وعلا بأن الرازق المدبر المحي المميت النافع الضار حتى إبليس أقر بذلك وحتى شرعون كذلك أقر وحتى كفار قريش الذين بعث الله سبحانه وتعالى إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر بهذا التوحيد كما اخبر الله سبحانه وتعالى عنهم بقوله جل وعلا ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله وقالت امن أم يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله اذن هم اعترفوا واقروا بهذا الإقرار الواضح ولأنهم اعترفوا بذلك ولا أحد شك منهم أبدا لأن الله الناس على معرفته سبحانه وتعالى وعلى أن الله سبحانه وتعالى هو ربهم كما أخبر الله جل وعلا بذلك وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم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 وأما التوحيد الآخر وهو توحيد الأسماء والصفات فلا شك على بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى فنحن نثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى نثبته لله جل وعلا إثباتا يليق بجلاله سبحانه وتعالى وكذلك ننفي قال الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وقال الله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فهنا ذكر الله سبحانه وتعالى بأن اسماءه كلها حسنى وليس فيها نقص فمن جعل لله جل وعلا اسما ناقصا له سبحانه وتعالى فقد افترى على الله جل وعلا وتعدى عليه وهذا والعياذ بالله هو الكافر الذي يثبت أو يثبت لله سبحانه وتعالى النقص فالله جل وعلا أسماؤه كلها حسنى وصفاته كلها عليا فنحن نثبت لله جل وعلا ما أثبت لنفسه ونفع الله ما نفاه عن نفسه أما التوحيد الثالث من أقسام التوحيد وهذا هو الذي يهمنا في كتاب التوحيد وهذا الذي شرع الشيخ رحمة الله جل وعلا عليه بالتفصيل فيه وأسهب فيه وبين معنى التوحيد الحقيقي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت به الأنبياء جميعا من أولهم إلى آخرهم فكل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام دعوا إلى هذا التوحيد ألا وهو توحيد العبادة فإن الخلاف لم يقع بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبين أقوامهم لم يقع الخلاف في توحيد الربوضية ولا في توحيد الأسماء والصفات إنما وقع الخلاف في توحيد العبادة وهو ما يسمى بتوحيد الألوهية بتوحيد العبادة وقع الخلاف فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما هو معلوم لديكم بارك الله فيكم جاءوا بتوحيد العبادة فهؤلاء الناس أنكروا عليهم واختلفوا معهم وتفرقوا عليهم وما أشبه ذلك فالله جل وعلا بين هذا الأمر في كتابه جل في علاه اولا أن الله سبحانه وتعالى كما ذكر الشيخ في كتابه الآيات التي سنتلوها بإذن الله سبحانه وتعالى كمقدمة لي أو كبيان لهذا التوحيد وهو ما يسمى بالمتن متن الكتاب قال الشيخ كتاب التوحيد فاستدل بقوله جل وعلا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وما خلقت الجن والانسا إلا ليعبدون وقال الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله وقضى ربك الا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب برحمهما كما ربياني صغيرة وقال جل وعلا على كذلك مستدلا الشيخ بهذه الايه العظيمه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقال سبحانه كذلك في اخر في اواخر سوره الانعام 10 وهذه الايات هي الوصايا العشر التي أوصى الله, أوصى الله سبحانه وتعالى عباده أن يلتزموها قال الله جل وعلا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتروا النفس ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط ولا لا نكلف نفسا الا وسعها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 استدل بقول عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه حين قال ابن مسعود قال ابن مسعود من اراد ان ينظر الى وصية محمد صلى الله عليه وآله وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون ثم استدل بحديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ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 أخرجاه في الصحيحين هذا الحديث مخرج في الصحيحين الشاهد من هذه الآيات أيها الأحباب أن هذه الآيات التي قرأناها كلها في جانب التوحيد في جانب الاعتقاد الصحيح في جانب كيف تعبد الله سبحانه وتعالى فأولا الله جل وعلا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فأنت أيها الإنسان ما خلقك الله سبحانه وحده دون ما سواه ومعنى هذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فما معنى, ما معنى كلمة يعبدون ما معنى كلمة يعبدون يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله علي العبادة ونسمع هذا التعريف الجميل عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله جل وعلا له تعريفين التعريف الأول قال العبادة هي طاعة الله العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل العبادة هي طاعة الله هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل وقال أيضا رحمة الله علي العبادة هي اسم جامع بكل ما يحبه الله ويرضاه العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة ويقول ابن القيم عليه رحمة الله جل وعلا قال ومدارها على خمسة على خمسة عشرة قاعدة ومدار هذه العبادة على خمسة عشرة قاعدة قال من كملها كمل مراتب العبودية من كمل هذه الخمسة عشرة قاعدة من كملها كمل مراتب العبودية وبيان ذلك يبين ابن القيم ما معنى أن العبادة مدارها على خمس على خمس عشرة قاعدة ما معنى ذلك معناها يقول أن العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح والأحكام التي للعبودية والأحكام التي للعبودية خمسة واجب ومستحب وحرام ومكروه مباح واضح ان شاء الله ولا أعيد اعيد هذه المسألة قال العبادة مدارها على خمسه على خمسة عشرة قاعدة نعم العبادة على خمس عشرة قاعدة واضح قال من كملها نعم من كملها كمل مراتب العبودية وبيان ذلك أن العبادة منقسمة على القلب واللسان واللسان والجوارح ان العباده منقسمه ليس فقط هي في جزء واحد من الجسد بل العباده تقسم على القلب للقلب عباده واللسان اللسان له عباده والجوارح لها عباده والأحكام التي للعبوديه أنت تتعبد الى الله جل وعلا بخمسه احكام أنت أيها الإنسان المسلم تتعبد إلى الله جل وعلا بخمسة أحكام هذه الأحكام إما واجب وإما مستحب وإما مكروه وإما محرم وإما مباح أليس صحيح؟ وهن أي هذه العبادة وهن لكل واحد من القلب واللسان والجوارح وهن لكل واحد من هذه الخمسة من هذه لكل واحد من القلب واللسان والجوارح يعني القلب له عبادة إما أن تكون هذه العبادة القلبية مباحة واما أن تكون مكروهة وإما أن تكون مستحبة واما أن تكون واجبة وهكذا اللسان وهكذا الجوارح والعبادة إذن كما قال عليها الإمام القرطبي عليه رحمة الله أصل العبادة التذلل أصل العبادة التذلل والخضوع هذه أصل العبادة أن تتذلل لله سبحانه وتعالى وأن تخضع لأمره سبحانه وتعالى وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله سبحانه وتعالى إذن أحبابي وإخواني الآية معناها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما خلقنا الله جل وعلا عبث ولم يتركنا سدى لم يخلقنا سبحانه وتعالى عبث ولم يتركنا سدى قال الله جل وعلا افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون وتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم فالله جل وعلا لم يخلقنا عبس يعني ما تركنا هكذا خلقنا وتركنا لا. إنما الله جل وعلا خلقنا لحكمة بالغة ولغاية عظيمة لحكمة بالغة ولغاية عظيمة ألا وهي عبادته سبحانه وتعالى ثم أنه جل وعلا من حكمته البالغة أرسل الرسل وأنزل الكتب ولو لاحظنا أن الشيخ رحمة الله عليه استدل بعد هذه الآية مباشرة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون استدل بقوله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت لكي يبين لنا أن الله سبحانه وتعالى أيها الأحباب لم يتركنا سدى الاولى لم يخلقنا عبثا والثانيه لم يتركنا سدى من غير بيان ومن غير ارشاد واضح الله جل وعلا من حكمته ما خلقنا عبث من غير حكمه ومن غير غايه ولم يتركنا سدى من غير بيان وارشاد انما بعث الله جل وعلا في كل امه ايش رسوله يدعون الناس الى هذا التوحيد يدعون الناس الى لا اله الا الله يدعون الناس الى ان يوحدوا الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان نعبد الله هذه غايتهم هذه دعوتهم ان نعبد الله واجتنبوا الطاغوت ومعنى ان نعبد الله واجتنب الطاغوت هي معنى لا اله الا الله معنى ان اعبد الله واجتنب الطاغوت هي معنى لا اله الا الله هي دعوة الرسل لا اله الا الله فمعنى قولك اذا قلت ان اعبد الله هو معنى قولك الا الله واجتنب الطاغوت هو معنى قولك لا اله واضح فالله جل وعلا ما تركنا سوداء قال سبحانه وتعالى في سورة الانسان أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة ممن من يمنى؟ ثم نعم نعم أ... أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ثم كان علقه فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى فالإنسان ما خلق سدى يعني همل يعني من غير إرشاد من غير بيان من غير توجيه أبدا فالله سبحانه وتعالى هو الذي بعث الرسل ارشادا وتبيانا ودعوة ودلالة على توحيد الله سبحانه وتعالى والايات في بعثة الرسل كثيرة بينها الله سبحانه وتعالى في أكثر من موضع في كتابه العزيز قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله الله. وقال الله سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل وقال سبحانه وتعالى في هذه الايه ولقد بعثنا في كل امه رسولا انعم الله تعالى في حق نبينا صلى الله عليه وسلم وما ارسلناك الا وما ارسلناك الا ايش وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس وما أرسلناك إلا رحمه للعالمين وقال سبحانه وتعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون الرسول فأخذناه أخبا وبيلا فالآيات في بعثة الرسل وبيان دعوتهم كثيرة بين الله سبحانه وتعالى دعوة نوح ودعوة صالح وشعيب ودعوة لوط ودعوة هود ودعوة الأنبياء جميعا ودعوة إبراهيم ودعوة موسى ودعوة عيسى ودعوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الأنبياء جميعا فكلهم بين الله جل وعلا أن هؤلاء دعوا الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى فيقول وما خلقت الجن والانس ولقد بعثنا في كل امه الرسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت يقول عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه الطاغوت هو الشيطان الطاغوت هو الشيطان طبعا على رأس الطواغيت الشيطان على رأس الطواغيت الشيطان ومعنى الطاغوت مأخوذ من الطغيان هو مشتق من الطغيان أي زيادة الحد أو مجاوز الطاغوت هو الشيطان ويقول جابر جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول الطاغوت الطاغوت يعرف لنا الطاغوت جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وارضاه قال كهان كانت تنزل عليهم الشياطين كهان كان كهان كانت تنزل عليهم الشياطين هذا هو الطاغوت يعرفه لنا جابر وحده ابن القيم حدا جامعاً حده ابن القيم حدا جامعا لمعنى الطاغوت حياك الله يا أخي حده ابن القيم حدا جامعا لابد لنا من الوقوف عنده وخاصة الآن نحن في صدد الحديث عن الطاغوت وما, وما, وما معنى الطاغوت حده ابن القيم حدا جامعا فقال عليه رحمة الله قال الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو في زمان ابن القيم في القرن السادس الهجري فماذا يقول ابن القيم في زماننا اللهم استعان يقول الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع قال فطاغوت كل قوم فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله غير الله ورسوله هذا هو الطاغوت عندهم من يتحاكمون إليه من يتحاكمون ركزوا بارك الله فيكم على هذا التعريف الدقيق وهذا شيخ من وعالم من علمائه للسنة يحد لنا جامعا وهذا ما نقله أحفاد محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله وعلى الجميع رحمة الله قال من يتحاكمون إلي غير الله ورسوله <تصفيق> يهديكم الله وإستحبالكم يهديكم الله وإستحبالكم فقال الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فطاغوت كل قوم من يتحاكمون من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتاملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم أعرضوا عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الطاغوت وعن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى طاعة الطاغوت إلى طاعة الطاغوت ومتابعته إلى طاعة الطاغوت ومتابعته أنا أقول شيء لماذا المسلمون يختلفون يختلفون لأنهم, حقيقة يختلفون لأنهم بعضهم لم يحقق معنى التوحيد الحقيقي لأننا إذا حققنا التوحيد الحقيقي لا نختلف أبدا وإذا علمنا ما معنى التوحيد الصحيح الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فلا نختلف أبدا لأن التوحيد هو الذي يجمعنا على منهج واحد وعلى كتاب وعلى سنة واحدة وعلى رأي واحد في قضايا, في قضايا التوحيد أما الاختلاف هذا الذي نراه والانشقاق في مسائل ربما تكون هي محكمة فيختلفون الناس, الناس معنا هذا يدل على ضعف معرفة العقيدة الصحيحة والتوحيد الصحيح وخاصة في جانب هذه المسألة جانب الطاغوت إذن هذا هو الذي حدده ابن القيم أعيد التعريف ولا مفهوم يعني ابن القيم يبين في هذا التعريف جزاكم الله خيرا نحن والله نجلس من باب الفان أن نخرجه من الغرفة ونحن قد استفدنا نخرج من الغرفة ونحن قد استفدنا استفادة كبيرة لأن المسألة مسألة علم المسألة مسألة علم ينبغي أن تفهم على أصلها وينبغي أن تعاد المسألة أكثر من مرة حتى لا يقولني أحد ما لم أقل أنا أقول ان بعض الناس للأسف الشديد يفهمون المسألة على باطنها وليس على ظاهرها او على خلاف ما تقول وبالتالي حقيقة يلزولا انت لم تقله فنعيد التعريف حتى نبينه تبيالا واضحا ولا يهمنا على فكرة قضية اطالة الوقت ولا يهمنا كثيرا كذلك على أن نقف عند مسئلة واحدة حتى وحتى وإن وقفنا عند مسئلة لنا من أن نخرج من هذا الكتاب ومن هذا ومن هذه الغرفة ونحن لم نستفد شيئا فنرجو من الأخوة أن يتحملون قليلا بارك الله فيكم فابن القيم حده كما قلنا حدا جامعا فقال الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه إلى غير شرع الله جل وعلا يعتبر طاغوت ما هو الدليل على ذلك قال الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى أين؟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 الصدودة، وأتمنى أن ترجع في هذا في هذه الآية للشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله، حين فصل لها تفصيلا واضحا، وبينها بيانا شافيا في الفتاوى فتاوى في معنى أو فتاوى في العقيدة الإسلامية، بينها رحمة الله جل وعلا عليه. في هذا الكتاب في الفتاوى في فتاوى أركان الإسلام هكذا معنى معنى الكتاب فتاوى في أركان الإسلام وبيّن هذه المسألة وبيّن هذه الآية لأن هؤلاء هم المنافقون الذين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إيش صدوا عن ذلك صدودا المهم فيقول هنا ما يتحاكمون اليه غير الله ورسوله كل معبود من دون الله جل وعلا وهذا المعبود من دون الله وهو راض بذلك يعتبر طاغوت كل ما عبد من دون الله يعتبر صاحبه طاغوت العابد والمعبود إذا كان المعبود راضيا بذلك أو أوصى بذلك أما الذي لم يوصي بذلك ولم يعلم أن الناس سيعبدونه فهذا ليس طاغوتا كعيسى ابن مريم رضي الله عليه الصلاة والسلام وكعلي ابن أبي طالب وكالحسين ابن علي وغيرهما ممن عبدوا صح من دون الله جل وعلا وهم غير راضين بذلك فعيسى ابن مريم ماذا قال واذ قال الله يا عيسى ابن مريم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 هذا هو قول عيسى صح ولا هل عيسى راض بما عبده فيه النصارى سؤال هل عيسى راض بما عبدوه, بما عبدوه النصارى غير راض بذلك لا يعتبر عيسى ابن مريم طاغوت انما الذين عبدوه هم يعتبرون طاغوت لانهم تجاوزوا الحد فبدل ان يعبدوا الله عبدوا فتجاوز الحد في هذه المسألة كذلك هل يعتبر علي بن أبي طالب طاغوت والعياذ بالله لا هل علي بما يعبده الناس اليوم أو يتعلقون بقبره أو يستغيثون به هل هو راض بذلك الجواب لا وهكذا الحسين وهكذا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذن الطاغوت حده ابت القيم كذلك او يعبدونه من دون الله ثم قال او يتبعونه او يتبعونه على غير بصيرة من الله ورسوله او على غير بصيرة من الله يتبعونه فيما حرم الله يتبعونه في تحليل ما حرم الله وفي تحريم ما أحل الله فكل من اتبع حل الله وفي تحليل ما حرم الله يعتبر التابع والمتبوع طواغيت يعتبر التابع والمتبوع طواغيت وخاصة المتبوع يعتبر طاغوت لان هو الذي أمر بذلك قال الله جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله أم لهم شركاء ش... شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله يعني شرعوا لهم بمعنى جعلوا الحلال حراما والحرام حلالا فاتبعوهم الناس على ذلك وأطاعوهم وهذا ما نزلت فيه الآية بقوله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم قال جل وعلا أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا اله الا هو سبحانه عما يشركون فهنا ربنا جل وعلا بين في هذه الايه ان الناس اتبعوا هؤلاء الاحبار وأولئك الرهبان فالاحبار هم علماء اليهود والرهبان هم عباد النصارى فاتبعوهم الناس في تحليل ما حرم الله وفي تحريم ما احل الله والشيخ سيبين في كتابه هذا المعنى في مكانه بإذن الله سبحانه وتعالى المهم أو يتبعونه على غير بصيع أنه طاعة لله يعني يتبعون أو يطيعون ويعلمون أن هذا الاتباع وهذه الطاعة ليست على طاعة الله ورسوله وبالتالي أن كل من اتبع وكل من أطاع بشرا مثله فيعتبر ذلك المطيع طاغوتا إذا كان قد أمر بمعصية الله جل وعلا أو بتحليم ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله والناس يتبعونه ويطيعونه فيعتبر التابع والمتبوع طواغيت فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها قال رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة الله وبهذا الفعل إذا كان هذا في زمان ابن القيم فما بالكم يا إخواننا في زم... ما بالكم في هذا الزمان نرى هؤلاء الطواغيت والعياذ بالله أعرضوا عن عبادة الله وقلنا عبادة الله جل وعلا غير متقيدة بفعل واحد عبادة الله سبحانه وتعالى ما متقيدة بالصلاة وليست متقيدة بالصيام وليست متقيدة ببناء المساجد أو بطبع المصاحف ليست هذه العبادة فقط واكتفينا العبادة هي أشمل وأوسع ومن ضمن هذه العبادات التحاكم إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وإلى سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فإن الحكم عبادة كما أن الصلاة والصيام والحج والزكاة والدعاء عبادة صح الله جل وعلا يقول إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه وقال في الدعاء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي فلذلك ينبغي علينا أن نفهم معنى العبادة الحقيقية فلا تقيد بقيد واحد ولا بفعل واحد ولا بصفة واحدة أو, معلومة أو فعلها كذا إنما العبادة هي أشمل وأوسع من أن تقيد وأن تحصر في جانب واحد فكل من نوى التقرب إلى الله جل وعلا بفعل يحبه الله سبحانه وتعالى ويحبه الرسول صلى الله عليه وسلم فليعلم أن ذلك الفعل الذي يتقرب إليه عباده هكذا أيها الأحباب لعلنا نكتفي بهذا القدر من هذا الشرح وصلنا عند الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله واجتنب الطاغوت يعني قول الأنبياء للناس أن يعبدوا الله واجتنب الطاغوت أن يعبدوا الله أي حققوا, حققوا العبادة لله أن يعبدوا الله كما أمركم وأن يعبدوا الله كما نهاكم أي لأن العبادة أوامر ونواهي العبادة افعل أو لا تفعل العبادة أمر ونهي كما هو معلوم لديكم بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم والايات التي ذكرناها كلها تصب في هذا المعنى من قوله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه قضى بمعنى أوصى وقيل قضى بمعنى أمر وكلاهما صحيح كما قال أهل العلم رحمة الله جل وعلا عليهم فلذلك الله جل وعلا أوصانا ربنا سبحانه وتعالى قال ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقرن سبحانه وتعالى طاعة الوالدين بعبادته سبحانه وتعالى مما يدل على أهمية طاعة الوالدين وطاعتهما بطاعة الأبوين إلا إذا أطاعوا الله سبحانه وتعالى نقف عند هذه الآية إن شاء الله تعالى وسنشرحها في الدرس القادم بإذنه جل وعلا إن أطلت فسامحوني وان وفقت فيما قلت فهذا من الله سبحانه وتعالى وليس مني انما انا بشر اصيب واخطئ واسر الله سبحانه وتعالى السداد والتوفيق والقبول انه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه وجزاكم الله كل خير على حسن استماعكم نسأل الله جل وعلا العلي الكبير أن يوفقنا وأن رشدنا وليرحمنا برحمته انه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.